يا أيها الذين آمنوا قل الله ذكرا كثيرا سبع مكرت وأصيلة يا حبيل. يا حبيل. هو الذي يصلي عليكم وما رأيك تقولي خرجكم ولماتي الى الله وكان بالمؤمنين وحي يا حبيبي ما حبيتني أنت هو الذي يصلي عليكم مباركة. تقول خل يكم من علمات إلنا و كان في المؤمنين يوم سلام يا قانون تسلموا ضلهم اجان كيف يا أيها الذين آمنوا الكوار ذكرا كثيرا وتذبحوه بكرة <وأصيلة> هو الذي يصلي عليكم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ <تصفيق> What can I